أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبِّ بَنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقَّتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا إِنَّ دُنَا مِنَ الْآفَئِنَّ عُدْنَا فَإِنَّ اللَّهَ ظَالِمٌ قَالْ خَسُوا قم من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فَتَخَذُ الْعِصْمَ خَرِيًا حَتَّى نَسَوْكُمْ فِي غَفْلٍ وَقُلْنَا انْتُمْ مُنْكَبِحُونَ إِن أَوْ أَنَّهُمْ هم الْفَائِزُونَ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ஓ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَوُونَ فَتَعَبْتُمْ قُل لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۚ ان مَلَكُوبي فإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير رب